Mu sa ei falli, ei anna bamili, gemde ويتوني واجسد اداري وخدي لي وساي ما اني ما فيش في الدنيا حنالي من قلبي بدر لي حنيتي ولا سوى تغلب رقتي وارفض له اي كلام يقوله عشان ابين قوتي لي حنيتي والاسود ده اللي برقيتي والكل لو كلام يقوله عشان ابين قوتي لا لو عارف حناني يغره او يضعفني كا لو حسسته في حب يا يقوى علي ويعزبني بحس لو عارف الحقيقة حناني يغره او Bitham e l'amour anti many monkey namut ممكن se bad e le haniti we less what the libere e ti wore Hedõsad